بعد سنين يجي يومو حب لي يخلص ولا ينقص حبتين ممكن كمان حب لي يلاقي زاية مرتين من يومو كان بالنسبة لي حبيب زمان وكمان حبيب بعدين مين اللي حبيبي وانا نساني الخوف اللي انا خيفه مين تغير من جوا من بعد من السبتاني لقاه مين اللي حبيبي وانا معاه نساني الخوف اللي انا خيفه والنساء مر الحياة حلا معايا وانا في الحياة وفي انا مقسم ولا بعد سنين يوم حب لي يخلص ولا ينقص حبتي ممكن كمان حب لي يلاقي زايد مرتين من يوم كان بالنسبة لي Käyvät aikaa ja انا لو فات اديه بعد حياتي بحيات سعبة تغير علي ولا تغير معاك ولا يوم انساك وزاي ولي ومين اللي ينسى الحدن اللي وساك والنس حياتي ومين يضيع حاجة موانساك مر الحياة حلا معايا وانا في الحياة وفي انا مقسمها ولا بعد سنين يجي يوم وحب لي يخلص ولا يمقص حبتي ممكن كمان حبي لي يلاقي زايت مرتين من يوم وكان بالنسبة لي حبيب زمان وكمان Up Be but